قَلَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَخَوْرَتُ سَأَحْسَنُ صُوَرُكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا ودال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا, فكفروا وتولوا واستغنى الله وهو كفرو ألي يبعثوا قل بلى وربنا تبعثنا ثمَّ لَتُنَبَّأُنَّا بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلَ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الذي ما تعملون قبيض يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عن سيئاته يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار قاربين فيها. خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم.